ذكر سرادق, سرادق النار وهو سورها المحيط بها وما فيها من من المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال أجارنا الله تعالى من ذلك جميعا وفيه قول الله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال تعالى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وتقدم في الصحيح أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وفي الحديث المتقدم في ذبح الموت بين الجنة والنار ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وكيف ينام من هو في عذاب متواصل لا يفتر عنه ساعة واحدة ولا لحظة بل كلما خبت نارهم زادهم الله سعيرا وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لا ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وروى الترمذي بسنده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيؤتون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا إذا غصوا يستغ... يسيغونه بالشراب فيستغيثون بالشراب فيؤتون بالحميم في قلال من نار فإذا أدنيت من وجوههم قشرت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت أمعاءهم وما في بطونهم فيستغيثون عند ذلك فيقال لهم اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فيقولون ادعوا لنا مالكا فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الآية فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فيقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ورواه الترمذي عن الدارمي وحكى عنه أنه قال الناس لا يعرفون هذا الحديث قال الترمذي إنما يروى عن أبي الدرداء قوله ذكر طعام أهل النار وشرابهم قال الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يصمن ولا يغني من جوع والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق وفي حديث الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الضريع شيء يكون في النار يقال يشبه الشوك أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حرا من النار إذا طعمه صاحبه لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى الفم فيبقى بين ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع وهذا حديث غريب جدا وقال الله تعالى إن لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما وقال تعالى وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه قال يقرب إليه فيتكرهه فإذا ادني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من دبره قال الله تعالى ما أن حميما فقطع أمعاءهم ويقول الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئت الشراب وساءت مرتفقا ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن المبارك به نحوه وقال غريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد حقيقة يعني هذه الأمور التي يذكرها الله جل وعلا عذاب عذابه النار أمور يعني فوق طاقة البشر ولا يمكن استطاع ولكن الله جل وعلا يجزي الإنسان بما يستحق الذين كفروا بالله جل وعلا وحاربوه وحاربوا رسوله واكلوا نعمه وتقووا بها على كفرهم وعداوتهم لله ورسوله وعباده هذا مقامهم وهذا الذي يستحقونه وإن كان هذا استبعده كثير من الناس قلنا هذا كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف فلا بد من وقوع ذلك لا بد ان يشاهد ويرى ثم عذاب الله لا يطاب كما أن نعيمه ورحمته شيء فوق التصور لما قال الله جل وعلا, جل وعلا نبع عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم عذاب الله لا يشبه عذاب الخلق ولهذا شاهد الناس كيف مثلا يجر الظلم وسفك الدماء ونهب الاموال والاعتداء على الاعراض وغيرها ثم لا يحصل شيء يموتون كما يموت الناس يعيشون مع الناس ثم يموتون كما يموت الناس لماذا أليس الله هو الحكم العدل يقول نعم ولكن هذه الدنيا ما تساوي شيء حتى أنها لم يجعلها الله جل وعلا محلا لعقاب أعدائه لأنها تنتهي بالموت لأن مات الإنسان انتهى اما في تلك الدار فلا موت يأتيهم مثل ما سمعنا الموت من كل مكان يعني أسبابه تأتيهم ولكن ما في موت لا موت ولا حيات فالعاقل الذي يؤمن بمثل هذا ويعلم ان هذا كلام الله جل وعلا الحق يجب ان يحتاط لنفسه يجب ان يعمل كل ما في وسعه حتى لا يقع في شيء من ذلك فعذاب الله لا يطاق عذاب الله جل وعلا يبدا من الموت والناس الآن يشاهدون أشياء ولكن لا يعتبرون بها ربنا جل وعلا أخبرنا عن الكافرين أنهم أن العذاب يبدأ بهم عندما ينزل بهم الموت فملائكة الله تضرب وجوههم وأدبارهم ويخاطبونهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون حسون شديد العذاب والذين عندهم يشاهدونهم لا يحسون بشيء وهم يسمعون خطاب الملائكة يعني المحتضر من الكافرين ولهذا الذي يشاهد مثل موت الكافرين يشاهد أنهم يتألمون الما شديد جدا عند الموت يتعسرون حسرات بخلاف المسلم فإنه يموت بسهولة وتخرج روحه بسهولة هذا أول, أول الآيات لمن يعتبر فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون يعني تنظرون الميت ولكن لا تشاهدون شيئا مما يقاسيه فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير مجزيين ومحاسبين ترجعونها يعني ترجعون الروح إلى مكانها هل ذلك بالإمكان كلا ترجعونها إن كنتم صادقين ثم أخبر أن الناس فلا تقسام في هذا فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يعني يعقب الموت ولهذا جاء بالفع فروح يعني بعد الموت مباشره روح وريحان وجنة نعيم يستقبل بهذه الأمور التي لا يتصورها العبد وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين يعني أنهم سالمون من الأذاب وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم هذا عند الموت إنسان الله العافية فإذا الإنسان خلق إما للعذاب وإما للنعيم العظيم الذي لا يعرف مثله في هذه الحياة نعيم الله لا يعرف مثله في هذه الحياة لهذا قول جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان الشئ الأفنان هذه غير معروفة لنا ولا معروفة للخلق إلى آخر الآيات وجعل بعد, بعد هذه جنتان أخرى أقل من هذه المقصود أن الإنسان في الواقع مسكين يأكل ويشرب وينام ويلعب ويطرب وخلفه هذه الأمور التي نسمع كيف ثم إذا جاء الموت تذكر وجاء الندم ولا تحين مناص فالمقصود ذكر هذه الايات وهذه الاحاديث لمن يرعوي وتهتم ويهم وتهمه وتهم نفسه حتى يفكر في الامر حتى يحتاط حتى يعمل ما دام بالامكان مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لا تدوم الصحة ولا يدوم الفراغ سوف تنتهي الصحة وياتي المرض وكذلك الفراغ سوف تشغل فلا تستطيع تعمل هذه الغبن كونها تذهب الصحة وإذا فراغت بالعمل بالعمل أن تقدمه لنفسك قبل الله الله غني عن الخلق وعن أعمالهم وإنما الإنسان يعمل لنفسه فيجب المبادرة ويجب أن إذا كان الإنسان قد وقع في أمورنا من المخالفات فالباب أمامه واسع ومفتوح باب التوبة والرجوع إلى الله فإنه جل وعلا يأمر عباده أن يتوبوا وتوبوا إلى الله جميع ايها المؤمنون ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون توبة واجبة ومن لم يتوبها فهو ظالم فهذا من رحمة الله جل وعلا وليس هناك ذنب يمكن يقول الإنسان انا هذا الذنب لا فائدة فيه أو لا حيلة فيه إن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الذنوب جميعا ما فرق شيء ولكن الإنسان الذي يموت ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن هذا ما ينفع أو الذين يموتون وهم كفار هذا لو يأتي أحدهم بملء الأرض ذهبا لن يقبل منه وهذا الغبن كونه عاش صليما صحيحا فارغا ثم لم يعمل لم يعمل لنفسه العمل الذي يتحصل به السعادة التي لا توصل ولا نهاية لها ولا تنقطع ولا يخاف لا مرض ولا يخاف موت ولا يخاف فقر ولا يخاف شيء من المخوفات هو آمن ملائكة الله جل وعلا تدخل عليه من كل باب يقولون له سلام عليكم بما صبرتم سنع معك بدار الله جل وعلا توفيقنا قال وفي حديث ابي داود الطيالسي عن شعبه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا مم. هذه الايه اتقوا الله حق تقاته قال لو ان قطره من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم فكيف بمن يكون طعامه رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود وقال حسن صحيح ورواه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة به وقال أبو يعلى الموصلي بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا رواه الترمذي من حديث دراج وعن كعب الأحبار أنه قال إن الله لا لينظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبان فيقول خذوه فيأخذه مئة ألف ملك أو يزيدون فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبا منهم لغضب الله تعالى فيسحبونه على وجهه إلى النار فالنار عليه اشد غضبا منهم بسبعين ضعفا فيستغيث بشربة ماء فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه ثم يكردس في النار فوين له من النار وعنه ايضا انه قال هل تدرون ما غساق قالوا لا قال إنها عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية أو عقرب أو غير ذلك فيستنقع ويؤتى بالآدمي فيغمس فيه غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده عن عظامه ويعلق جلده ولحمه في كعبيه فيخرج لحمه وجلده كما يجر الرجل ثوبه قال ذكر أماكن في النار وردت بأسمائها أحاديث وبيان صحيح ذلك وسقيمه قال الله تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية قيل فأم رأسه هاوية أو أي ساقطة من الهوي في النار قال ابن جرير قال ابن جريج الهاوية هي أسفل درك في النار كما ورد في الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من صخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية سبعين خريفا وقيل المراد بقوله فأمه هاوية أي الدرك الأسفل من النار أي هي صفة النار من حيث هي. عن سيد أمه هاوية يعني كانها هي التي تضمه وتتولاه فصارت كأنه أم له وهي النار صلى الله عليه. إنسان هذا يعني خفت موازينه يعني صارت موازينه كلها. سيئات ليس له حسنات فأمه هاوية ولكن سبق أن أهل النار والكفرة إنها لا توضع لهم موازين ما يوزنون وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضا يقول عملتم كذا وكذا كما قال الله جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني ليس لهم قيمة في الواقع فالناس هناك يعني أقسام قسم كما سبق يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب وقسم يساقون إلى النار بعدما تعرض عليهم اعمالهم بلا وزن لأن ليس لها حسنات توزن وسيئات كفرة كلهم كفرة وقسم المخلط هو الذي توزن أعماله يعني اكتسب سيئات وكتسب حسنات هذا الذي توزن ولكن إذا كان هذا فهو الوزن من هؤلاء من هؤلاء فإذا خفت موزينه فأمه هاوية ومن ثقلت موازينه فأولئك الذين سعدوا أهو في عيشة راضية في جنة آلية طوفها دانيه نعم قال وقد ورد الحديث بما يقوي هذا المعنى والله أعلم يعني أنها النار الهاوية هي النار نعم قال أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة فإن كان قد مات ولم يأتهم قالوا خولف به إلى أمه الهاوية فبئسة الأم وبئسة المربية حتى يقول ما فعل فلان هل تزوج ما فعلت فلانة هل تزوجت فيقولون دعوه يستريح فقد خرج من كرب عظيم وقال ابن جرير بسنده عن الأشعة بن عبد الله الاعمى أنه قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا قال ثم يسألونه ما فعل فلان فيقول مات أو ما جاءكم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية وروى الحافظ الضياء بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكثر الذنوب كلها أو قال يكثر كل ذنب إلا الأمانة يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أديت أمانتك فيقول أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا ثلاث مرات فيقال اذهبوا به إلى الهاوية فيذهب به إليها فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك كهيئتها فيحملها فيضعها على عاتقه ثم يصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت فهوى في اثرها كذلك أبد الآبدين قال والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع قال يعني زاذان فلقيت البراء فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله فقال صدق وهذا الحديث ليس هو في المسند ولا في شيء من الكتب الستة قال الحق قال قال سجن في جهنم يقال له بولس تقدم ذكره في حديث رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم جب الحزن قال علي بن حرب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جب الحزن قالوا وما جب الحزن قال واد في جهنم تستعيذ جهنم منه كل يوم أربعمائة مرة أعده الله للقراء المرائين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يؤازرون الأمراء الجوره ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمار بن سيف عن أبي معاذ وهو الصواب، عن أبي معان وهو الصواب به. اختصره ترمذي وقال غريب وعنده مئة مرة وبسطه ابن ماجه وعنده يزورون الأمراء الجورة يعني القرى المقصود به العلماء <تصفيق> إن هذا لسان السلف قالوا قرى فهم العلماء ولهذا لما صارت وقعة اليمامة بين الصحابة ومسيرما كذاب وأصحابه يقول تسابق القرى إلى الموت يعني العلماء كان هذا سببا في جمع القرآن لئلا يذهب شيء منه فكتبه أبو بكر رضي الله عنه مرض كتابته وجمع لانه في كل وقعه يتقدمون في قتل في تلك الوقع أكثر من سبعين من هؤلاء فالمبصود في لسان السلف أن القراء ليس الذين يقرأون القرآن فقط بل العلماء يسمون قراء والعالم الفاجر من أخبث خلق الله جل وعلا لأنه علم فترك علمه واعتاض به أمور الدنيا طلب الجاه والجاهه عند الناس وعند غيرها فصار الخلق او الدنيا اعظم عنده من الله فلهذا يجزى بما سمعنا نسال الله العافيه جب الفلق قال هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الجبار الخولاني انه قال قدم علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمشق فرأى ما فيه الناس من الحرص على الدنيا والشهوات وما هم فيه من زينتها فقال وما يغني عنهم ذلك ليس من ورائهم الفلق قيل له وما الفلق قال جب في النار إذا فتح هر منه أهل النار كذا ولم يقل فر منه أهل النار بل هر منه كذا ذكر ابن عساكر في ترجمه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وادي لم لم قال الحسن بن سفيان بسنده عن يحيى ابن عبيد الله أنه قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جهنم إن في جهنم لواديا يقال له لم لم إن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره هذا حديث غريب ذكر نهر فيها هو منها بمنزلة نهر القلوط من أنهار الدنيا وهو مجتمع الأوساخ والأقدار والنتن اعاذنا الله منه قال الإمام أحمد بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة قيل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجه ذكر واد أو بئر فيها يقال له هبهب هب. الله أعلى الله وبركة على, على, على رسول النبي محمد